لفضيله <تصفيق> ا ل د ك م و ر محمد راتب ا ل ن ا ف ل س ي 「今、no. Thank、mm -hmm. you. إ ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي 「今日は私のイめに」<音楽> you know、so. you know